وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو نَسْمَعُ نسمع أو مَا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رَوَاضِلَ فامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَجَعَلَهَا طُوُورًا وَيَقْبِضُهُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ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 في عتوق ونفخ، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءٌ أَمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ أَشْتَاطِيَبٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة طليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 فَلَمَّا رَأَنْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَطِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَتَّعُونَ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 فَسَتُبْصِرُونَ لَنْ تُبْصِرُونَ فِي أَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ وَاللَّعْنُ سَبِيلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُبْتَدِئِينَ فَلَا تَظُنَّ الْمُكَذِّبِينَ وَالتُّوَلَّىٰ لَن تُدْهِنَ فَيُدْهِنُونَ ولا تضيع كل حال في مهين همازم الشائم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتلم بعد ذلك زنيم أن كان ذماني وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا نصبحين ان يودع على عرسكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون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 عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راضبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 سَنَأَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَيْدِمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَرَّ مِصْطَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْوَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا ب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 فهل ترى لهم من باطية؟ وجاء في رعون ومن قبله والمتفككات من خاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحميلت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع ونشطت السماء فهي يوم إذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فامضهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاطٍ حِسَابِيَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ أُطُوفُ هَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ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 كُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ولا يحوض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئ، فلا. سَيَرَوْنَ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَيْسَ بِقَوْلِ قَائِلٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تذكرون تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقْطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وإنه لتذكرة للمتطين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليطين فسبح باسم ربك العظيم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 فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا فنراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوت المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وَصَاحِبَتِهِ وأخيه وفصيلته التي تؤفيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء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 الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم اليسائين والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 أولئك في جنات مكرن، فما للذين كفروا بل كم ضيعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيط مع كل أمر منهم أيد خل جنة نعيم كلا. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارط والموارب إنا لقادرون على أن نبتل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لم كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قوبي ليلا ونهارا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 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وطارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِي فَجَاءَ أَلَنُ حُرَّ رَبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالٌ وَلَدٌ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن نوتا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال الحر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا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 ولا تزيد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدنا ملئة حرسا شديدا وشوبا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 فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا الرُّشْدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَبًا وَأَلَمْ يَسْتَطِعُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَصْفَيْنَاهُمْ مَا ءَانَ وَضَاقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَا يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعِدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَى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 ما خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اوضعنا صرا عددا قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَطِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَتْ وَأَقْوَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا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 إن لدينا أنكالا وجحيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى رب به سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فالله يقدر الليل والنهار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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَشُورُ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها المتسير ام فانذر فربك فكفر وسيابك فطهر ورجز فاجر ولا تمن تستكثر وليربك فصبر فاذا انطرثنا نور فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم مبدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيطن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم نرضا الكافرون ماذا أراد الله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 ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن ندمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يغذو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 بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه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 كلا إذا بلغت التراغي فطيل من راق فظن أنه الفراغ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من التهر لم يكن شيئا مذكرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 وجعلنا لهم بما صدروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانية عليهم غلالها وذللت قضوفها تذليلا ويضاف عليهم بآنية من فرة وأكواب كانت قماريرا قمارير من فرة قترها تقديرا ويشطن فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 عليهم ثياب سودس خضر وإستبرق وحلو أسابر من في الله وسقاهم ربهم شرابا طهرا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثطيلا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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته فالظالمين أعدت لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أب نذرا إنما توعدون لواطيع فإذا النجوم قمست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 ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي سلاس شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صف. ويل يوم إذن المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يئذن لهم فيعتذرون. ويل يوم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 وإذا طال لهم الركعو لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن صدق الله العظيم